أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنّه هو السميع البصير وأتينا موسى الكتاب وجعلناه ألا تتخذوا من دُونِي وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لنا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَاءٌ لِبَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَثْعُولًا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 إِنَّ يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُذًى وَلَا تَنْهَرْهُمَا وقل لهما قَوْلًا كَرِيمًا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 وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَأُولَاءِ إِن فَتَّنَاكَ لَقَدِكُنتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا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 قل الروح من أمر ربي وَمَا أوتِتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهب نبيا أو حينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكلا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 Nehil ve anbil, fatefjir al anhara, xilalha tefjira, ou tısqıt al smana, kma zamt alayna kisfen, ou taetib al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 الله بشر الرسول قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لننزل عليهم لننزل عليهم من السماء ملكا الرسول قل كفى بالله شهيدا